أو تن شيطان ولهي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله ولن كنا yeah In our wink وَفِي الْأَرْضِ بِئْرٌ فِيهَا Vamos. <risos> جينو نجم في غني الاصدقاء من الخامس cha bennzi mein الذين من الكفير لله dəvəm ويسمى ديرطون لو دون دي انسان دنجي وزمند ايكانلومينو ففكو واني s يَا رَبِّ لَا إِنْ شُورَكَ أَنْ in رسالنا الدنيا Azal ınkəyəl سمعني له ام